Oh لو تكلم هيحلف لك محدش عدى عالدنيا وخد منها مكان رجلك لو تكلم هيحلف لك محدش عدى عالدنيا وخد منها مكان حد شعد الدنيا وخد منها وبلك يا مآلها نباس يدرى وبلك يا مآلها نباس يدرى زي ما شفنا دخلوا طلعوا خد منها شوفنا دخلوا طلعوا خدمنا ما كان لك لو تكلم يحلف لا محدش عدى شعد ع الدنيا وخدمنا ما, وخد ما كان لك لو تكلم يحلف لا حد شعدي ع الدنيا أخذ منها هتمشي مش هتصلح فيها مش عطيب هتمشي مش هتصلح فيها مش عطيب ومهما تمتلك فيها هتفضل ضيف ما فيش إلا قوي واحد وكل ضعيف ما فيش واحد وكل ضعيف حقيقه للناسنا مكانك لك لويت الدنيا وخد منها ما حدش عد الدنيا أخذ منها ما حدش فينا معصوم من مفاتنها ما حدش فينا معصوم لو لا الساتر مش هنطي نبص البعض بنمسك فيها ليه لما احنا عارفينها ولا دم ولا ندوم في مره الحد حقيها للي ناسينها كان لك لو محدش عدى عن الدنيا وخد منها مكانك لن لو اتكلم ما يحلف لن محدش عدى عن الدنيا وخد منها حقيقة للناس انها